بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرع بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا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 إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسد النفى الأرض مروتين لا تفسد النفى الأرض علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم, بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكروة عليهم وأمددناكم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 ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا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 لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه قائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه من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 وَإِذَا أَرْضَنَا أَن نُهْلِكَ قَرِيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِّيَهَا فَفَسَقُوهُ فِيهَا فَفَسَقُوهُ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْخَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَأَبِ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ عجلنا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ يُرِيدَ ثم جعلنا له جهنم يصلىها مذنوما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك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 وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إله الآخر فتقعد مذموما مخذولا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 وَلَا تغل لهما افا ولا تنهرهما وخل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقر رب رحمهما كما رباني صغيرا ربكم اعلم بما في نخوسكم ان تكونوا صالحين ف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 وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ بَتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِعْوَبِكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَهُمْ فَقُل لَهُمْ قَوْلاً مِنْ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 وَلَا صيغة ولا تقتلوا أولادكم خشية إلقاء نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان فقآم كبيرة ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيله ولا تقتل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 إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوثوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوثوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم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 ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إله آخر فتلقى في جهنم, فتلقى في جهنم ملوما مدحورا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 124. وما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا 125. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا 126. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ niin, että se تَسْبِيحَهُمْ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 وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نخورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى, وإذ هم نجوى إذ يخون الظالمون إِن تتبعون إلا رجلا مسحورا أنظر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 قُلْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْذِرُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُمْ قل عسى يَكُونَ يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون, وتظنون إِلَّا لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم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 وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ۖ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلَّا إبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقَ تَقِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هذا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيْهِ لَإِنْ أَخَّرْتَنِي إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا لا لأحسنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم فَإِنَّ جَهَنَّمَ مَجْزَآءُ خَمَّجَزَآءٍ مَّوْفُورًا وَاسْتَفِزِّ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَٰدِ وَعِدْهُمْ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 وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُم إِلَى الْبَرِّ أَغْرَبْتُمْ وكان الإنسان كفورا، فأمينتم أي يخصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدون لكم وكيلا أم أمينتم أي يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم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 وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَن أُوتِيَ كِتَابًا بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ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 ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سن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 يا بعثك ربك مقاما محمودا وقر رب أدخلني مدخل صديق وأخرجني مخرج صديق وجعلني وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل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 او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار فتفجع الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كتفا أو تأتي بالله أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخوف أو ترقى في السماء أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هلكت إلا بشعر وسولا وما من عن ناس أي يؤمن إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض يمشون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 ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ويحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم خَبَتْ خبت زدناهم ذَلِكَ ذلك جزاؤهم كَفَرُوا كفروا بآياتنا وقالوا, وقالوا أئذا كنا يُفُونَ وَرُفَاتًا أإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا أَوَلَمْ يَرَوْا أَن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 وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ مَنِ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّ ك موسى مسحورة قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصرائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورة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 ان الذين اوتوا العلم من قبلهم اذا يتلى عليهم اذا يتلى عليهم يفرون للاناذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفصولا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا وَلِادْعُوهَا أَوْ ادْعُوا حَمَانَ أَيًّا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَبَيْنَ